شبكة الذكر الحكيم الحكي تقدم الحكي. حكي. حكي. شبك. شبك. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين <تصفيق> ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمستقيم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 وَفِي الْآخِرَةِ هُمْ مُنْتَصِرُونَ أَلَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كفروا تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمن وما بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخدعون إلا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 قيل لهم آمِنوا كما ارَقُّ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خلوا إلى شياطينهم قَالُوا إِلَى الشَّيَاطِينِ هُمْ قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أَلاَ إِلَيْكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عنهم فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعدون يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضار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 بكم الذي خلقكم، الذي خلقكم، والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءً وأنزل من السماء وأن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 على عبدنا فأتوا فأتوا بِسُورَةٍ من مثله وادعوا شهداءكم وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن فعلوا فاتقوا النار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فينا أزواج مطهرة وهم فينا خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها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 وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض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 والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوائ إلى السماء ثم استوائ إلى السماء سبع سموات وهو بكل شيء علي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 سبحانك قارو سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة ازجدوا لآدم فسجدوا إلا إبنيس إلا نَبا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا وَكُلَا مِنْهَا مِمَّا يَشَاءُ حَتَّىٰ زَيَّنَكُمَا وَشِئْتُمَا حَتَّىٰ تُغْشِيَكُمَا فَتَكُونَا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 فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو الثواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم من 119. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا خَوْفٌ يحزنون 110. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا, وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فرهبون وآمنوا بما أنزلتم قَلِ لِمَا وَلَا تَكُونُوا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّاكَ فَاتَّقُوا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 لا سب البر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أ تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنما لكبرة إلا على القاشعين الذين يظنون أنهم ملاك ربيهم وأنهم إليه عادعون يا أَنِّي إِسْرَائِيلَ كُنِّي أَعْمَتِي الَّتِي أَنْعَنْتُ عَلَيْكُمْ وَأَن ففضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاع ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل ولا هم صاروا. وَإِذْ جِئْنَاكُمْ مِنْ آيَةِ الْعَذَابِ يَسُومُونكُمْ تُنْعَادُ الْعَذَابُ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وأنتم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى تخذتم العجل من بعده، ثم تخذتم العجل من بعده، وأنتم ظالمون. ثم عفوناكم من بعد ذلك لعلكم تشكر. وَإِنْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ ظَلَمَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ ۚ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ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 وَنَبَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنَّ كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وَبَشِّرِ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا على السَّمَاءِ فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا إذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنة عشرة عينا قد علم كل غناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 من بقراها وقثاها وفمها وعدسها وبصرها قال أتستبدلون الذي هو عدن بالذي هو خير اهبطوا من صرفا فإنكم ما سألتم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 فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يهزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا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 ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم فقلنا لهم كونوا قردة خاسين فجعلها نكارة لما بين يدينا وما خلفها وموعمة وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُ بَطَرَةً قَالُوا أَتَتَشْخَذُنَا مُزْوَىٰ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا ذكر عوان بين ذلك فاسعلوا ما تؤمرون قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لهم ما قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اللونها فاقع اللونها تسر ناظرين قالوا دع لنا ربك يبين بقرة شابها علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحر ولا تسقي الحرف مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يصعنون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فَقُلْ نَطْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْلِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيْكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةِ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 غاصل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله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 قالوا أتحدثونه بما فتح الله عليكم ليحاججكم ليحاججكم به عند ربكم أ فلا تعفلون أو لا يعلمون أن الله ما يسرون وما يعلمون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانه وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون كتب بأيديهم ثم يقولون ثم يقولون هذا من عند الله ليشتقوا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتب بأيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلط الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من فسب سيئته وأحقت به خطيئة فأولئك فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة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 تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظهرون عليهم تظهرون عليهم بالاسم والعذاب.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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِرٍ عَمَّا تَحْمِلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ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 أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل أعلم الله بكفرهم فقليلا ما يُ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 وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن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 والله عليم بالظالمين ولتجذنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر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 من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينا وَمَا يَكْفُرُ بِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ أَوَقُلْ لَمَا عَمِدُوا عَدَّا نَبَدَهُمْ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْأَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمْ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء أبوهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تكلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس وما أنزل على الملكين ببابل معروت ومعروت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 ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علمون من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا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 وما لكم من دون الله من وليه ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتمدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل وَذَكَّى رُمْمٌ مِنْ أَهْلِ كِتَابِ لَوْ يَرْدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِمَانِكُمْ كُفَّرَنْ حَسَدًا كُفَّرَنْ حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَأَعْتُوْ وَصْفَهُ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ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 من عما سجد الله أي يذكر فيه اسمه أي يذكر فيه اسمه وسعى فيه خرابها أولئك ما كان لهم أي يدخلونها إلا خراب.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 وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمعهم فإنما يقول له وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابنت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون أَثَرْنَا كَذِ الْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هو الهدى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 ولا يقبل منها عجل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن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 وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تهرب بيتي أن تهرب بيتي للطائفين والعاقفين والركع السجود. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ من, مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ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 ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وألنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رَبَّنَا وَضَعْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَن يَرْتَدِدْ عَنكُمْ التي إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وَصَاغَ لَائِ إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينِ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ إذ قال لبنيه إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلىك قالوا نعبد إلىك وإلى نبيك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى روح ونحن لهم مسلمون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 قل بل كلا تئذاني ما حنيف وما كان من المشتتين والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا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 1-إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا مودا أو نصا 2-قل أنتم أعلموا الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل ملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا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 إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين ندى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالنسبة بسم الله الرحيم قد را تقلب وجهك في السماء كانوا ولي انك قبلة ترضاها لوالي وجهك شطر المسجد الحرام وحيت ما كنتم فوالوجوهم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم ومن الله بغافل عما يعلم أَسَيْتَ الذين أُوتُوا الكتاب بكل آيَةٍ ما تَتَّبِعُونَ قِبْلَةً وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضٌ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ 119. وعتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون وَإِنَّ وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون 110. الحق من ربك فلا تكون من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 وحيت ما كنتم فوالجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشون وخشوني وليتم من عمتي عليكم ولاعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يكلوا عليكم آياتنا، يكلوا عليكم آياتنا ويذكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لن تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تذكرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولا كلا تشعون ولا نزل أنك ب شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم. فَوَلَّى وَالْمَرَّةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ وَفِيهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيانات والهداة من البيانات والهداة من بعد ما بينناه للناس في الكتاب أولئك أولئك 118. أصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم 119. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك 119. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا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 لداب وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات, لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّ الَّذِينَ التَّبَعُ مِنَ الَّذِينَ التَّبَعُ وَرَأوا الْعَذَابَ وَرَأوا الْعَذَابَ وَتَفَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَشْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ التَّبَعُ لَوَأَنْ إِنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ يا حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشان 119. فلهم ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا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 أشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم الخنزير وما أهل به لغير فَمَا نَصْرٌ وَلَا غَافٍ وَلَا عَادٍ تَلَائِفْ مَعَنِي إِنَّ اللَّهَ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 فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله منزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد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 والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة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 ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير للوصية للوالدين والأقربين بالمحروف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 وَإِن جَنَسًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلِحْ بَيْنَهُمْ فَأَصْلِحْ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ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 أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطرع خيرا فهو خير الله. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى, للناس هدى للناس الناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فاليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا شألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعِلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ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 ثمَّ تَمَ الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَن تُمْعَكُونَ فِي الْمَسَاجِدِ فِي الْكَحُدُودِ اللَّهُ فَلَا تَقْوَاهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها, إلى الحكام وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإذن لتأكلوا فريطا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحد وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في شبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث تقفتمهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه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 أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلكوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحنق موسكم حسى يبل ظل الهدى يمحله فمن كان منكم مريضا او به اذم من رقسه او به من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهد فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة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 أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله, فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكرواه كما هداكم وإن قبره لمن الضالين، ثم في ظمٍ حيث أفظ الناس واستغفر الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيت. اناشك كم الله كذكركم اباءكم او هشد ذكر فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق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 إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو رد القصاص وإذا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 سهب تغاء مرضاة الله والله رءوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافر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 إن الله عزيز حكيم هل يربون إلا أي يأتون ضام في ظل من الغمام في ظل من الغمام إلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته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 كان الناس أمة واحدة فبعت الله النبيين فبعت الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق وَأَنْزَلْنَاهُ الْكِتَابَ بِالْحَقِ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَرَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَقِيَ بَيْنَهُمْ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 مسكهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر؟ يسألونك ماذا ينتقون؟ والما أنفقتم من خير فلوالديم والأقربين، فلوالديم والأقربين واليتامى والمساكين وذنب السبيل.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 والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يغدوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولائك فأولائك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولائك أصحاب النار هم فيها خالدون.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 قل فيهما إثم كبير ومنافق للناس وإثم ما أكثر من نفعهما ويسألونك ماذا ينطقون قل كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسهلونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح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 ولا تنفح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى 114. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون 115. ويسألونك عن المحيم 116. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيم ولا حتى فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بيننا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 الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله رفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن فلا تتقلون ولا يحل لهمن أن يكتن ما خلق الله في أرحامهم إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وَبْعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَبِّهِنَّ في ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَحْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الطلاق مرتان فإن ساكن بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا إلا أن يخاطى أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما اكتبت به تلك حدود الله فلا ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح جوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا أَلَا جُنَاحٌ عَلَيْهِمْ مَا إِن يَتَعَدَّوا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فامسكون النبي معروف أوسرحون النبي معروف ولا تمسكوه نظرارا لتعتدوا وما يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تستقلوا آيات الله جزاء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 فلا تعذلوهن فلا أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمحرور ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أشكى لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أي يتم رضع وعلى المولود له رصوٌّ وكسوتٌ بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدنا ولا مولود له بولده وعلى الوارف مثل ذلك فإن أراد أفصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما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 فلا جناح في فيما فعلن في أنفسهن بالمحروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم ستكونون من ولا كلا تُواعدهن نصرًا ولا كلا تُواعدهن نصرًا إلا تقول قولا معروفا ولا تعزم عقدة نكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.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 فجناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمشوهن أو تفرضو لهن فريضا ومتعون على الموسع قدره وعلى المكثر قدره متاعا بالمحروف حقا على المحسنين وَإِن طَلَّقْتُمُهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلا أن, يعفون إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الرسطة وقوموا لله قالتين فإن خفت فرجارا أو ركبانا فإذا أمنتم فذكوا الله كما علمكم فذكوا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجهم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 وَالْمُخَلَّقَاتُ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وهم ألوك الحذر المرون فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لدو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلمون الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له اضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون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 أيتم إن كتب عليكم القتال ألا, قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا وقد أخرجنا من ديارنا كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قالوا تملكا Kalu, anna, jatkuu, lähellä, jatkuu, lähellä, jatkuu, lähellä, jatkuu, lähellä, jatkuu, الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء آية ملكه أي يأتيكم الطابوت فيه سكينة فيه سكينة من ربك وبقية مما ترك آلوسا مما ترك آل موسى وآل هاون تحمله الملائكة إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرُ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 قليلة غلبت فئات كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا قالوا ربنا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 وأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضهُم بِبَعْضِ الْفَسَدَةِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ مَجْزُوءٌ فَضْلٌ عَلَى الْعَالَمِينَ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المؤسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وأتينا عيسى لمضيماً بينات وأيذناه بروح القدس، ولو شاء الله ما قتتل الذين من, بعضهم من بعد من بعد بعدما جاءتهم البينات ولاkin اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتلوا ولكن الله مَا يَفْعَلُ مَا لِنْذُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَشْقُوا مِمَّا رَزَقَنَاكُم مِّن قَبْلُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بيع ولا خلقة ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة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 يَعْكُرُسِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ قاهوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقا فقد استمسك بالعروه الوثقا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاروت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار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 إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزنا ثم نكسوها لحما فَلَمَّا كَبَّيْنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِلُّ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَا كِلِّيَ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعون يأتينك شعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابيل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ, ثم لا يتبعون ما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 يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي يسقى ما لم يرأ الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يخجرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا, وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فقل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من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 119. ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولست ولستم بآخذيه إلا أن فيه 111. أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يختم الحكمة من يشاء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 إن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتغتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم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 الذين يحصرون في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بصمامهم لا يسألون ما شاء الحافا وما تنفقوا من خير فإِنَّ اللَّهَ به عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسك ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فان سَلَفَ سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فينا خالدون يمحق الله الربا ويربي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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وضم ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فإن لم بحرب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 يا إِذَا إذا تدايتن بدين إلى أجل مسمى إذا تدايتن بدين إلى أجل مسمى فتبو واليكتب بينكم كاتب والعدل ولا يهبك كاتب أيه يكتب كما علمه الله فليكتب وليمل للذي عليه الحق وليتق الله ربه وليتق الله ربه ولا يبخ منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفينا أو ضعيفا سفيهًا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمثل فليوم للولي بالعد واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن تغضرن من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يعبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصط عند الله وأقوم للشهادة وأبناء لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبا يعترم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعل فإنهم فسوق لكم وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُم عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ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 Allahu ala kulli shayin qadir. Aman Rasul bima unzil wa لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غصرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت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 ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصدنا على القوم الكافرين